الحمد السباة السباة السباة بأخوائي قوله سبحانه وتعالى دارة تلسل سفره قرآن سلتي پیغمبره پیشوه عليه الصلاة والسلام لقد بجمالا دو صدو شستو تشواره مين دا كوی کردینوات خوشاوستان دارة عليه الصلاة والسلام خواهي قولا لقرآن دا وبخوشي پيغمبر عليه الصلاة والسلام لفرما يشتكانو سنة ببيزو شير نوپيرو زكايدا مكر دوا شين كوتوي أو پيغمبر ابن عليه الصلاة والسلام هرشتي پيغمبر عليه الصلاة والسلام كردوية خواهي قولا دا داوايا دا لأي مكر دوا ا م او بی کینوشن کوټوی او بیم تعڅل ته وانه مان د پیغمبر بین علیه الصلاۃ والسلام ورشته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو له به دور ګرځېبی او نه یې کړېبو ائمه یې لقداغه کړېبه پیویست خو معنی له بدور بګرینو خدغه یې لخبكاني غابردو باسي أولا عن عليه الصلاة والسلام هزرة كوتي كل شاري مكة زادها الله تشريفا وتعظيما برو شاري مديني من وراء على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم كهزرة كربي يغنبر عليه الصلاة والسلام یا چه لوکا رگرنگانای که انزامی دا لشاری مدینه دوائی اوی تشریفی گیشتا امشارا دا مزراندنی دولتی چې اسلامی بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوائی اوی کواب رایتی چه پتو پیگه چه زماوری بهیزو تندی تندو تولی لنا و مدینه درست کرد دولت یچی دا مزران کیانو چې به مسلمانان مسلمان دا مزراند دوائی دا مزراندنی دولت پیغمبر علیه الصلاة والسلام یچی لو همگا و گرینگانی که گرتی نوشينا وثيقية صحيفة كما صحيفة المدينة مشهورة بل إن أمين مدينة بيغمبر عليه الصلاة والسلام إعلاني كد بابردني إشو كاري خلق بابردني إشو كاري خلق لوكو ملقيو لوقواري النويا كارو ما في خوي بزاني وأواج بك لسل شانية بزاني بو او او او ديني وان تاكاكاني او كو ملقية لو وثيق وصحيفي ريك بخري بو او او وان مسلمان لقل كو ديني ترو برناميتر ريك بخري تغمير عليه الصلاة والسلام او بل ان او المدينة يا صحيفة المدينة مشهورة بلاو كردوة لزماني أوروبا مصطلح زاروي أوروبا بناوي دستور أنصحي في وثيقيا ناو دندري حتى ناتساك أيامي مسلمان زاروي إسلامي قرآني والسنتي بكاربينين بوهرشتك ديتا بيشمان په ورسته ماوی وبابنین وساروي وبابنین امهرب او په دبین بلان بو او خلک تی بغاتن اساس خلک پیدالو د دستور په دستوري مدينه مشهوره ام دستور يا او صحيفه يا زناياني سيره لك تبكانو مؤلفكاذي خوايا باسي عن كردوا ابن إسحاق وابن هشام رحمتي خواي قوريا النسربي باسي أوثي قيايا كردوا زاناياني أهل حديثي بغمبر عليه الصلاة والسلام باسي عن كردوا ابن خيثماء وإمام أحمدش إمام أهلي سنو جماعة رحمتي خواي قوريا النسر هميان بي باسي عن كردوا برګاکاني مادهكاني اموثقيا به امګه اشتو هنده دلن څلوحاو د برګيا ماده ها هنده چیز دلن پنځه ماده برګيا په خبر علي صلوات و سلام به ديارې کړني په وندې نیوان به مسلمان او غیر مسلمان به ما فهمه بارچ سر إذا أرون كرد بغو بلاو كرد بغو خمشي حظاكم لو خود بغو أغار خواهي كورا ويستينا سربي إن شاء الله تعالى باسي هند يكبندو برغي أم وثيقية لها مان كاتيج دا أم بسيارة ولا أم بدينوا آية وثيقة نيوان حاكم ومحكوم نيوان دا صلاة دارو او اي جير دستا او بلن نعم اي الاجتماعي لنيوان حاكم ومحكوم دا نصر اتوا ياخد بلاو دكر اتوا بزانين كبمانا اي دا اي دا, دا نوا اي امد بي لسر اي امو في قيب الغبر عليه الصلاة والسلام وحيبو او او او مسلمانان، او او او نیا دستوری بکن یان وحی نبو، لبابتی فى شؤون دنیا کم او او اول كرا لأسالبو لو و لسولمان دا او او او دنیا دا او او بابه مسلمان بهیو او دستوری بکن یا وحی خواه گوریا بو او نیا دستوری بغیر او دستور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام که به خرچی دانه امه استه که مسلمانان روشنبریاله سر کما ثقافتیاله سر کما مخاب امه جې غریبایته او کله نه ځان مسالې درس کړدون او د نظرندنی دولته او کله نه ځم نور روشنبریه برام بلانبي او دامو دازقاني او دولتيك في اغنبر عليه الصلاة والسلام دائم مزرق او رو خلق واته اذا قام باشتوره كداد اندريت لانيوان حاكم ومحكم بوبر وبردني اشكاري خلجي لاوروبا وامريكا لجولكو لديانو لنصاراو لخلجي تلي غير مسلمان وارجي راوة اقاداري اوانينا في اغنبر عليه الصلاة والسلام یکم کاز او وثیقه او انصحیفه او انباله نامه منوان من امتو شروب او بلاوی کرده توان بشهری یکم با بزانین او وثیقه او اکو گوتمان وحی نخواه گوره یانده دیاره کلمه وحی بریتیل کردی که پیدا گوتره شروش يعني خواهي قوره سبحانه وتعالى لرؤيته من رؤيته خواهي اوهي كما بس يبوا قانديت يا فغمبران صلاة وسلام خواهي قوره الله سربي زاب هر سرقائق بيتن شرع باسي كراوه عليه الصلاة والسلام هر شتيجي للايان خواهي قوره بوهات بي اما فيده قوتري ووحي يعني قصي خواهي قوره سبحانه وتعالى بونمنا قران كلامي خواي جاوريا. خسي خواي غوريا لري زبلي سلامي خواي غوريا لسربي غريشتي عليه الصلاه والسلام بونمنا حديث صحيح پیغمبر عليه الصلاه والسلام كدليل بلجمع نبي امحمدي صحيحها ل پیغمبر عليه الصلاه والسلام بهما اجتوا اماج وحيه لبروي خواي غوريا فين عليه الصلاه والسلام حكمكاني في ابو تو بيغا اندوه اويش بجماني شيري ميخوي صلى الله عليه وسلم بكاتيو راغا اندوه حديث سنتي فيغمبر عليه الصلاه والسلام كصحتي اسنادي ترابي وحي خوي جوري سبحانه وتعالى غير اوثقاه تشك قماني تيدانيه خوشوستان سنتي فيغمبر عليه الصلاه والسلام بو يكم لبراوى او وثقه او ده سوريكه پیغمبر عليه الصلاه والسلام نشيتي وخطي راگي امبلاوي كردور راگي ان نقلشي خسي پیغمبر عليه الصلاه والسلام زاناني سيره وزاناني حديث زاناني سنت پیغمبر عليه الصلاه والسلام اجماع يعني لسراويه اقصى انما اوثقها تو خسي پیغمبر عليه الصلاه والسلام فيحسن الفيho عليه الصلاة والسلام يا كرداري فيق عليه الصلاة والسلام حلوال تسريعيεται �도 يعني بريتيب الى يا سيدانان لبرنامزانان ذا للخواب لا فيرو برو بروغ روّم كل أجل دبيت سنتي فيق عليه الصلاة والسلام لبرع يقى صلى الله عليه الصلاة والسلام ل Kardashim جعلت في البرنامزان بحاجة الله ب LtdB جعلت بخوا اجتهادي نكر اما زور جرينجا خلق بيزاني اول في قيسيف غمر عليه الصلاه والسلام لا لا خوي جورو بو ياتو خوي اجتهادي تيدان نكر دو عليه الصلاه والسلام لا بروي باسي يا صادك باسي في والدينك وخلقك باسي عقيده وبير باورك لو شتانه پیغمبر عليه الصلاه والسلام فسيه كويس يا دانيا عمي وحي اخويا سبحانه هو تعالى قولوا منا برغيتو دفرمي المسلمون من عرب ويسرب ومن جاهد معهم او لحق بهم وهاجر معهم امت واحدة من دون الناس اما برقائك باجوان تناشايا بك اي شي بك اي نوعا اما بوما نقص لنا برقائه وثيقه يعني تيدوه شوراك و پرنامانك و خلچه و دسته اي اي اي اي اي هلو بجوارين بل اندستور ما ام بودابنه بزان اخسامات و دكره لسر اندستوره لنا او وثيقه ام برقائه دفرميتن ايمانداران مسلمانان جاءت عرب لقى فيغنبر عليه الصلاة والسلام لما كهزراتيان كالبيبو مدينة تخلص مدينة كافيشت بناء ويثربوها يا عواني دعات الهزراتيان كردوها عواني زهاد وتيكوشانية لقى فيغنبر كردو عليه الصلاة والسلام عواني دعاتونا بوخذبت فيغنبر عليه الصلاة والسلام من مدينة دفرمي أمة واحدة من دون الناس يعني أمانة يك أمته يك ملة فيوانديان بخلص دانية يعني أمتيك سربقوه مستقلاً باشا أمام مسألةك عقيدية برباورة كواتا لبرباورة اجتهاد نية وتأويل نية ساكرني خنجي ناية تساري كواتا إسبابة بي أمكسية سنة في عليه الصلاة والسلام كسية فيغنبرة عليه الصلاة والسلام كسية سنة فيغنبرة عليه الصلاة والسلام, والسلام. ماذا؟ اثبات الصحه لكيبوم ابوك واتو وحي لا خوي قورا اجر وحي لا خوي قورا سبحانه وتعالى كوات اي مبو ما نيه زريت تشتر دانشتي رسبكين شورا لسبكين خلق دنجيتو بداتن يا ابن الدمري يا خلق اختياري بكعتن كنت وحي قورا سبحانه وتعالى خمت تشيت برغي تشيت لما اولتي قيا ده فرميتن انما المؤمنون اخوه ام ايتي باسكدوا ايمان داران لفياول لافراد خش كبريا كثيرينا جاب غض النظر هر يا تشي قوميتك تساشيرتك ختي تشونيك تسخاتك تسغلاتك راندي سبير راسا شوره هرتي دار بن براو خش يكترينا اما عقيدية اما اي اوانية خرق سلسة بكاو شو رايلا سبكاو رايلا سدر بريب راسة يا خراب اساكة يا انباشا نأ اما عقيدية بهلوا باورا اخوال قرآن انما المؤمنون اخوال بولا وثيقة كدرات اندفرمي يفدون عانهم يعني اقلنا ايمان داري يشيبو بأسير بدل جيرا كيف سلسر اوكاني در فاريب وشرف كان سروچ سامان بو شرف هتا آزاد د کریتن اما عقیده به لوباوره اما شؤونی دنیا نېه بحث شؤونی دنیا نکه شؤونی دنیا او شتانه کایوندي به عقیده او بیرو باور او عبادت نېه پیغمبر علیه الصلاه و السلام لسرت خرمای در خرمه کچاندیان پیغمبر علیه الصلاه و السلام کاته کرا فسوء <سيلي> لقد فرموي انتم ادرا بشؤون دنياكم او بشردو زانه لشتي دنيا من اوانه او نه نه زم نم اوي نا نواه او لسر من دروس کړدم بشردو زاني له خلک چيته اوي قصه و او بشردو زاي له حيوانه اجا سفر نيچ چيته اوي حياته او بشردو زاي نکم چيته له زلدورين هر کس ايشي توبتي خو بزان امر سليمه سليعه کې دي شوني دنيانيه انا با سيو دکای اماندار برايي اگر لوي قومه اگر جیرا او اسير بو بو بديل دوي خلکاني تر فاريبو سره مكنسروته سامان اگر خوره خو سامانا کوملګم مسلمانان يچو به انقذ نه بو يچو چې تري کوشت يا به انقذ کوشتي من هم دا خينيان نيست چې وسته خلک شي تر ياروتي بدهته فهي ذا كذ بوك سو كاركاني فاركاي خينكاي بوك بوك نوا بيد اما باقي عقيدتها لناؤه وثقاسي ام خانكراوا بنديشي تريتداه فرمي لا يقتل المؤمن مؤمنا في كافر يعني اگر مسلمانه ايماندار كافر چي کوش نبي مسلمانك بوكش ريتوا نبي مسلمانك بوكش خوای ګورو وای داناره فین ناکابلې نعود بالله فكره بووبسي وک و دج منالو نه حزاني اسلام بازیده کندلون امه اسلام عنصریت هيا نکره رگت فلسطینیا اوی ای من در مسلمان دی سرکوتو به سر اوتر له موشته حتی له دنیاش اگر نه دولت چې ایماندار هوی جوازي هه لګر کافر اچي جوړ لکو دیالوګ دی امووو، اخوانا اقول رابو، اگام مسلمانه کافره ومتنه، نا بيبقیife نتفوق. اگر محارب الوانه شرضه 처 هزن، اگر او whwi کافره هزن belongingعكم ایت. اگر امید بيتن ، ذمPaہد بيتن ، اتفاقعه لگام مسلمانه ومتنiga بیدان ما كوانا وزن س seeing it. هزن مانت Artist ficar in hisni ۖلخری ného藝 او عباده. اخوان اخوانا نخفره خیوانی مسلمانه. اما بابسي عقيدة، عقيدة بلو باوريش نابي امكسي نصبكين ودسكاريش بكين زارة تركوبون وشورايبون بكين بزعين خلق تشي درز رئيلة شرشية خالش دفرمي لا ينصر كافر على مؤمن اما قرنجا دفرمي تم نابي ايماندار يارمتي كافر بذاتن سنبخي بس ايمانداري ام خالا گرنگا خوشو استان اما بابی ولاء و براءه کل عقیده و بیر و باوره دوست آیتی لگل چه ده که؟ دجمن آیتی لگل چه ده که؟ با که فی خودنیه با که فی خودنیه برجواندی لشو بی حالی بجیری مأ خواهی قوله پیغنبر علیه السلاة والسلام شریعت اسلام دین اسلام عقیده اسلام بوطوی دیاری کردوها چه ده خوش ده؟ رکل چه ده بیتوها دوست آی ماذا يفعل ذلك؟ يعني دوست آياتي. يعني محبت و خوششوستي يعني سرخستني أو كسي كأولاء يفعل ذلك دوست آياتي أولا تنها بو, زل بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام بو ايمانداران ايماندار دبي تنها خواه سر بيخي و دنكي سر بيخي و لبكا دبیف اغنبر علیه صلاة و السلام خوش بیو شری بیو برگری لی بکاتن ایمانداران خوش بیو برگریان لی بکاتن و شریان بیخی بغیر او سیاء نابی نابی خوائی قوار حرامی که زائزی نکدو اگر نا دینکد دورین او عقیده دورین او برنامی که خوائی قوار ناردی بو اتو او صفتت نابی که به ایماندار مسلمان با قلمت بدن خوال قرآن در فرمیتن تو تماشا که همه زور گرین گا خوش شویستن ایمه بخون من دران ایماندار مسلمان امتی پیغمبر علیه الصلاة و السلام بنام تیاش مانده ها ما خوش دوه دیانش ما خوش بدینش ما خوش دوه ظالم و تاغوط و ستمکارش ما خوش دوه نکره وانده نکر خوش شویستی دوستایتیشی اندکه نکر دوستایتی برگریشی برگری اندکه وطمع شاء عقدي خود كفرها إذا يخود بطواتك بذلك أنا أمسى السفاتات هيها دابي عليه الصلاة والسلام إيمان داران تخوش بيدو سهاتيان بكي سريعا بيخي برقريان لي بكي دابي الشيطان وأولياء الشيطاني وأواني لا سريس كي شيطاني, شيطاني درون دابي الركن لي ببنوها دجاهاتيان بكي وبكمي شيئان بذاني ودابي برقري لمسلمانيش بكي بوق أو بن بسر أم كافر على. کله قرآن دیاریک دوا امه په یوان دکا لنې وان ماند ایماندار لسا اساسه عقیده او بیرو باور لسا اساسه قومنۍ اما کوردا اما کوردا نه لسا اساسه عشیره دې نه لسا اساسه نژریتي نه لسا اساسه خادمیه لسا اساسه سیا لسر اساسه عقیده او بیرو باور ایماندار انګلیز افارس ترکه عربه کوردا برا خشية. مَادَمْ كَافِرْمِيْتٍ بَهَا الْكُرْبِيْتٍ نَبْرَيْ مِنَا نَخُشِ مِنَا نَدَيْنَا سَبْ خوال القرآن در فرمي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم أو عشرتهم توتى ما شاك باش دي قد بده. در فرمي خوالي قوله سبحانه وتعالى چه زنیه؟ یه چه نامی بلو من ایمان بخواه هیه؟ بپیغمبر هیه علیه السلاة و السلام بروشی دیا ایه هیه؟ هي بلام چه؟ کافریش خوش بیه منحب بالله و رسوله اوی خوش بیه کدجاعت اخوه و پیغمبر دك علیه السلاة و السلام ابراهیم سلام اخوه قوره نصر به ابو الانبیاء قوره پیغمبران و پیشوائی امام الموحدین درشی لیور بگراه رشیل باب خويده بو ولوب بابي کافر وو باک بو باو باو نه باوګ نزی تر ها به حساب خوين رشیل باو شي ته بو ځه تی شي دکردو شري شي نه خلاص له او کافر وو بو اگر هاتو بابو منالو برا او قیزان مانو عشيرات مانو مالو منالو کسو کارو دوس احبابو احباب او اگر رسل دی مخوا پیغمبر مولوی صلی الله و سلام برای خو چهمنه امه اما اگر اته د جایت خو پیغمبریاک حرم صلی الله و لسر غیری برنامه اسلامون امر خپلنده و توا دوستایتی شو ناکاين اگر وانه کی اگر وانه کی خو نه خوسته شوین ومن اګر د بی و تمشان صحابك الرزاق خوالي عن نسربي فسأنا بيوندي أنتصنبوا فأنا إيمان بأوري أنتصنبوا لغزاي بدري قوله كفربي عليه الصلاة والسلام لقد قال أم صحابك هم رشروتها رزاي خوالي عن نسربي يكن سر كوتني بسر كافران ماركت لطاشرك حفتاء أسيري كافركان كتدز مسلمانان حفتاء أسيري في عليه الصلاه <سؤال> والسلام <سؤال> خنش كوكر دواه فنويت يعني بكين امسيرانه مشوره فكرنا راي ورغتن شنو بكين سي في باشا يا شيخ لالكسيكر امام ابو بكر مرزاي خويا قوري للتربيه فرموي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام من مو انت ساكه ازديان بكين بر الله يم بكين ساتش قلبكين مر کوله دوه روز دا دل یې ان نن بنا مو باور بینه چي چي تر قسيتي له سر امام عمر رضي الله عنه امام عمر زاي خوای گوريله سر ویتم فرموي اي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام من وان بيتاکا واي په ځنه زهنم هر يك چهاني له چك بيدي دست خزمكي خوي بطي عقيل براي عليا رضاي خواهي قورا لعالي فرموي برايتي بيدي دست خوي براكي من بدا دستا من امام عباد رضاي خواهي قورا لسربي اوجيه چه لأسيره كان بو امال دست خود هر يجيه چه لنزيكا محمد كره امام ابو بكر بفرموي بي. بيدي دست او بخوم ان بيان كجين لناو يان زف پیغمبر علیه الصلاه و السلام ب جای امام ابوبکر آزادی کردن ب مرض لو حبت کسا هر یک جهان هفتاکس فیرخین دواری بکا خوای گور لا حت بقای اسمان لسرو حت بقای اسمان لسرو عرش خو ایاتی دا بزن فرموی اگر رحمت خوای گور نه با تو شی عذاب و سزا دونه څکه ایمان عمره په جهان بځای ما باوره نبوكو کو براه من خوشك من دائك من باوك من نزيك من عشيرت من خال <سؤال> من من من بدينه دجاهاتي دينه دكا شعور روش پلاله <سؤال> دجاهاتي ودينه دادانه تن خوش من ديو برادراتي دكاين بزمرانو لگانو دكاين صحبتي لگل <سؤال> دكاين خوشي لگل <سؤال> دكاين دبی رکمان لابیتوا دبی رکمان لابیتوا اگر وا نکن خوای گورنده فرمی ټول سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ایمان عمر رضی الله خوای صحابه رضی الله خوای گورنده تر سر اعلان فرموی اگر رحمتي خوای گورمه با و تون دمون توندمون ایمان ات شع عذاب د منك ات شبويله ولا ابراء اوه اوه ولا ابراء دا د مسره تعالی تخوش به بل ژوند دنیا نه ملي لبر قوي هډک مان کړه دنیا کوم نه د دې نه بری بلي بری بلي ملي لیک دا ایرینه پک او همس بینانو ایواران بسینه مكتبه دا ایره پک او هڅو د کین ما بری بلي ملي لیک نه بری بلي مله سر کرده که والله کیانه چی تازه سوابانه کو کوده ریتم بیدونه دازوش بلنه نه اگه بیدی نه بری بلی بو خواه برو رو نه خواه بکا حواری خواه بکا دینی سر بکا برنامه خواه گوره للاو خرچی بلاه بکوا حق بودانه بی اوچیه وازی لی بینا واز وازی لی بینا اگه پیغمبره صلات و سلامی خواه گوره الله سر بی وازی الله خرش مکسو کاری خ نوح سلام خوای ګورونه سړی فيه غمري خو نه بو نو 915 سا دا وای کړې تو خو چې پیدا کړو ستا 515 سا څه څه دا ووبکا سا دا وای خچې تر بینه سړی رات له هر روایت د لنډون ذکر سندې فلنن 83 هندې دلن حفتا دوک بس باورې په نه نه اوې کس باورې په نه نه کس باورې په نه نه یشلانی باغر کوي نه نه چي بو کور خور لا ناو لا ناو توافنا في ذا انكا ملي هواري كل محسن مي خوي غوري لا سربي ربي ان ابني من أهلي قلت اول منى من اخويا كديبه خنشيه فين اخوج بو اما سوزي أما بو كياتي اما درس بو ايمه درس بو ايمه يا ما دبي او تيبي فرين ان أم نبي اما درس بو ايمه لا لا بو ايمه سورجي باوكاتي لكي ركي داوين يكيد وتي خواه يا عملا منه كري منه ناكم شيء ولم خوش بو عتابي لنوحي قد صلاحك خواهي يا نوح إنه ليس من أهلك يا نوح إنه ليس من أهلك نوح او كري تونية ولا تونية لا ما توني. هسفة واندبتو دانيا لابرواي باوري بخوانيا سبحانه وتعالى واجه لي هنا توبيكر نوح توبيكر توبه لأخواتي باراوة قلت أخواتي قولة لم خوشبة عفهم كنمزاني بنزاني وانبود لم خوشبة وعد بزارتي ونكم بحكمة رازيبم في غمبر عليه الصلاة والسلام ها أبو لهب فامي نبو أبو طالب مامي نبو هبو خذبك شكاري خوين نبو هم عشيرتي خوينبو، هم بربابي خوينبو، هم دجائتي بيغن بريناك صلى الله عليه وسلم وازليني نهينا، تولاي نكبدل، لم يغن برينابو، لم يغن برينابو، لم يغن برينابو يشيرو لديني خواهي قورنك سبحانه وتعالى، ايمن لي برينا يشير دجائتي اسلام بك ايمن لي برينا، دجمنا لو سري دنيا تحباله براه لخشه مسلمان من بكه بالا قومی مجنوی، بالا عشیراتی مجنوی، بالا ایمه ببلایی من دور بی ایمه حر رکمان لیده بیتوه لپینای وخوای گورا اما به ها زور زوران بس ما انکردوه اما خلچ فلسطین لسر اسلام ظلم یا لدکره خلچ مالی لسر اسلام ظلم یا لدکره همه قوات دنیای خربو چونل افغانستانی صد دنیا لسر اسلام څابرانه د له څه علاقه مه یو چې په یوه دی بالله العظیم خو ما سره په دې څه نه له محسن بشاره له لږه په یوه دی په مسلمانان ای څه مسلمانې څو دې منداریا ته مادم مندارو مسلمان بی د بیبي کې برا او خصه خوت اگر نه دینه کده دورنی برنامه کده دورنی خو حفس ما کاته بلګې تر اخوائي قولا بطي يغنبري عليه الصلاة والسلام هو يمن يد اسكاريبكين خارج تيدا لأخيد فرمي كل ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث او استجار او اشتجار يخاف فساده فانما رده الى الله عز وجل ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم دا فرمی لو بلننانویک محمد علیه الصلاۃ والسلام موسیوہ ذولک او مشرک مسلمان کارش پر راضی بون دا فرمی هر شته چی ته دابی یا هر خلاف جوازه معقول چی بکوی ته او خلکه ذولک او مسلمان او مشرک دا فرمی دای په ګرانه و چندر لاخوای ګور سبحانه وتعالى که قران او ولای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام که سنت پیغمبر علیه السلام کواته هځ مزال نامه ته د شتور دابني په عقل بشري وزاني چې برونځندي ته ده نه کي چون چې عمل کوتای په همون د فرمي د بي بګرونه لای خواو پیغمبر علي صلوات و سره کواته د دې هغ هر بل نامه هر وسیقه لن ير حکامه لن ير محکوم د نصرته ولا هر شريت د دنیا تي وجبي بقران او سنت پیغمبر علي فراش إذا كنت أرى أنه لا عليه الصلاة والسلام دستور الأولى هي خلق صوت و دنجو لصبدا خلق دائم أو نائم أو كيف خواهية دستور الأولى هي مزلس الشوراة وهي أي دستاني بودا بندرين عراب الوسين وماده بودا بندرين لا دستور ما نهاية، وثيقة ما نهاية، صحيفة ما نهاية، برنامه ما نهاية، پروغرام ما نهاية هي اسمان نقصتانية الأولى نقصتانية لإسلام بنتواب بي بيدين، دي بكافر، بي بدردس بي لقسطاني تدانيه نلعي او الدين كاللو عليه الصلاة والسلام بكل كاتو بو استابقال لقناه بو بها نلعي او اخد باج بو خلق جل را دقل اصحرابا خلق جل رانا بو انده كافرد بو بالله همروج شاور شطاد نيما ماا هر ذا شيخواتي غمبري عليه الصلاه والسلام سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا خوي جورا اي پیغمبر عليه الصلاه والسلام حكمنغو امرينغو فرماينغو فرمايشتينغو فرمودا ايوا لا سرسرمان لا سرسرمان لا سخا ومن جرايلي ده كاين هي فيتر بان ميا شو وربك لا يؤمنون دا فرمی خو څون دا خو څون سبحان الله اي مابشري څون د خدا د خوين خوای ګورو څون د خو د خو با خو سبحان الله دا بي شکه زور ګورو بي او اي دا څون دا اخو یو څا په نه والله وبالله وت الله خلق جولي را دا کریتن نو ترجب قلب بعده دا دا, دا دا بي څي په بي او اي په في دي دا د فرمي فلو فلو ردك يعني اي محمد صلى الله عليه وسلم خوذا <تصفيق> فرمي شنب اخو ايتو كان غير فويتي كان الله وتعالى ذا فرمي أي محمد صلى الله عليه وسلم شنب لا يؤمنون ايمان نين او خالكا لبرسي حتى او صفات النبي حتى او صفات النبي حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى محمد صلى الله عليه محمد اتونا كنا حاكم لنا اخوان نسلق القشي، نسلق پتروزي، نسلق نوشي، نسلق احبار و جولك و ديانان، نسلق قوانين تتاران، نسلق یا سوق و یا سائل دستوري انجليز و فارس و ترك و عرب و كرنوسية، نسلق لا يفرمى البرلمان كتشريح ادادنه بغير تشريح اخوة سبحانه وتعالى قفره، حتى يحكموك فيما شجر بينهم مرزي كميان اوى دبي محمد صلى الله عليه وسلم حاكم به كين محمد صلى الله عليه وسلم دبي تحاكم اذا قرآن السنة معتد بك ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت مرزي دوام اوى حكم كما كمان لوك دبي قرآن السنة بقسيت اغنبري على الصلاة والسلام دريشيان صابتا هي ستيزانة من يشكو قمان دبي زررن بي دبي قاضاتن بي وقانون كمباشريان بشره عرب سنك مالاي باشام سنك محاكم قاضي شهساتره اشكوكمان انا اغالب اغرانات اغوانها اللي ما نكذب تسع و او قانون او نظام او ياساية الى الاغمبر عليه الصلاة والقرآن و سنة تفرمي تسلیم بي جبازه شبكي ما شبكي نا لما و سابه بشر عراضي بس بس اي چي اولا بس اكده حتى اولا خطره اقالي بي اما الشيطان بي داره راضي ما بقرآن و بس بس اي چي اولا پاس بي ده اما اي شيطان اي بله رازی ما به قران او سنت پیغمبر علیه الصلاة و السلام بسر سر بسر څاو جو راعلم ما چې د فرمی زره ما خازاز ما هیڅ هرشي هرشي هرشي رازی ما رازی ما رازی ما بهمو رازی ما اوزو به ایمان دار مسلمان اگر له بی اگر نه نه نه د فکر حاکمیه بحق حاکمی رازی کبه د دستور او نظام انګلیزو جولاکو دیانو صحيوغدي شو د کاتن وې رازی توقيعي كل دوبة محكمة كي رازي أجلو إيمان داري شمد مسلماني شمد ديامل قلتت بيان شوزان نعجيش الله أكبر كي الله أكبر الله أكبر يعني كذل أخوات قورة ترنيع يعني هتحاكمين أخوات قورة زياد الحكمي راس ترنيع شو الرازي بحكم حاكمي جولة كي ديام نعجيش دكي الله أكبر أي شونا يا دكي لفاتحة دلعي. اياك نعبود و اياك نستعيل والله درو داكي والله درو داكي لذلك دا دا دا دا دا يا إخوة يا هلوكاري لتو داكام هل توجده بارستم كم خواه دا پرستم؟ شوك نحاكمي شوك نحاكمي بقرآن و سولاد يشيناكاتم شو الله تاغوته فس با تاغوته دا پرستي خود داكي يا قرباري تاغوته ظالمي اسلامكاري دوش مني عليه الصلاة والسلام نجي تسي نجي تسي فاده دا من خلال ما يستخدم هذا هو إذا كان إذا كان إذا كانت أسفاقه وكانت أسفاقه وكانت أسفاقه إذا كان إذا كان عليه الصلاة والسلام كان هناك دستور إحساس أيضاً نشيء للنواء المسلمين وحيب الأخوة يوري سبحانه وتعالى أما أنه يكون هذا دستور إلى الدنيا يكون هذا تنهى أو خالي تدعى دستور من؟ يأ سرڅاوې یا سادهان سرڅاوې بروی بردنې ای شوکاری خلک چې به هر او ته دا اسلام تا کا سرڅاو وبس تا کا سرڅاو وبس اما کفر هانبلې سرڅاوې کله سرڅاو کاني یا سادهانل اما کفر یعنی یا فائت لري شو اسلامي شت برته رضوي أخوات دفر ولا يشركوا في حكمه أحداً في هذه المشاركة أخوة يقولون سبحانه وتعالى أما أنك نتوقع ابوبكاً أنك خطي لدي بلاي سرساوي كلا سرساوي كان يعطى دانان أعواج نبي تنبري سرساوي شركيا لسرساوي يعطى دانان يعني سرساوي فرعي شيء كوالقية أعواج كفرها نا نا داي بلاي تاكا سرساوي الباكس تلسي ترنيها بغيري قرآن والسنة البيغمبر عليه الصلاة والسلام لأخوة بألوه <سؤال> دقار دفارينا ظلني يا ربي خد ألوه خاترنا واجوانا كان نصرفات أبي روزة كانت بعفوه خد عفو ماماكي ورحمي خد رحمه بي بكي دين وإيمان من سلامت بكي لمصيبتي دين ودنيا ما رزقار ماماكي خد ألوه مردو كان من شو خوش بي شفابون كان مع بني ري ملاو أسيري مسلمان آزاد بكي يا أرحم الراحمين لذنبه كان من خوش به او من خوش على صدقاء كوتو ودعاء ودعاء إليه كردينه يا أرحم الراحمين شفاب بأوه همو إيمان دار مسلمان بنيري رحم به همو لا يكمان مكي همو ما نروجه قيامت وبرشفاء عالتي بغنبر بخي عليه الصلاة والسلام يا أرحم الراحمين خلمي عفو خود بسكو نهتوانا كان من دار منه خواه غيرتما من بدأ الديني تو بوشي پیغمبر علی الصلاه والسلام بهما را گاندو يا بخت شراب گینین یا ارحم الرحیمین او خیر خوش اسلام و مسلمانانی دیو لسر برنامه پیغمبر علی الصلاه والسلام توفیقی بده لبوت چاكا او خیر اپو ازیتو ناخوش مسلمانا دی دجایتی مسلمانا دکا یا ارحم الرحیمین لنایب بی بشتی بشتانی بیکا ابراد دوهمو خالچت اوانی شو نهنا سريان بخير خويا او كسانيك و ايماندارو مسلمانو امتي في عليه الصلاه والسلام دعاي هو خرو يرمتي لتو دكه خويا بهنامتي مزدي الا اسمان بو بني ملائكه السلام خويا غورا الله سر بيو انداد بزين سريان بخير راح نروحو لاك بكاي خداي غورا ما ليبكي بغرينو خدمه قران وسنه عليه الصلاه والسلام ظلمان روشن بكي بقرآن سنة فيغنبر عليه الصلاة والسلام يا أرحم الراحمين لروجي قيامت لنوبهشت بيبشمان نكي لديدني خب لديدني فيغنبرك عليه الصلاة والسلام لديدني صحابه في أساك ورازقه وشهداء الصالحين وصل اللهم وسل مبارك على محمد وعلى آله واصحابه أجمعين إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمعة وهو شهيد فَرَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآفِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَامَ النَّارِ آمين يا رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله ما توفيقه على الاعتصام ولا ثقة إلا بالله عليه توكلت وإليه ونيب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصلي على ابراهيم وعلى إبراهيم. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد أما بعد فاوصيكم عباد الله ونفس الخاطئة المذنبة العاصية الغافلة أولا بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته فإن التقوى شعار المؤمنين ودخار المتقين ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مسلمانان خوشويت هم د من مذبور باسي وكمل اس من بني پیغمبري عليه الصلاه والسلام لا برى ويل غير من بني پیغمبري عليه الصلاه والسلام لروج الجمعه تستثملا د ذنيا حسب خلق بكاين ديني خويا غره بخرجره بكاين لا فيسبوك دي سنه شويه بيجه نشروا سيرو شمني حزب الاسلامي كان باباتي يشنا سر من بلاوخ دوتا مقطع يجيرديش فيديوي هنا ولا دو خطبه غواخ ساكان بديج يكتريا اما حزب المت قليله كردستان مثاب الامانه لباتي اوي كطيغمر عليه صلات سبحان الله باسي خوارز دكا دفرمي قاتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان شرك مسلمانا دكا كافر بيدين الطغوت شان نبي تشه سبحان الله امس فتا وسالنا او خلق مسلمانا شرق ايام مسلمان دكات انكافر و تاغوت اشان و لا نعوه بزيان اشتوا اقال لين مياه بشتو انا كردوا و دوستاتي شو داكت بواي من خدبه اي قلتو ما مزاهر و خوب اما سنتي پغمبر علیه صلاة والسلام بدعا لخدبه ايستر باسي خلچ امبارو صلاح الدينو تكرتو انام كردو ماو اي اقبا جستا بوتو ما باوستا ايما خوش ما, ما امبهن دعا اما په دې څنګه ترې درو لره د له مظاهره حرام او زائد نه لر دروازه بو دکا که کوم راوازبونه کړو دا یې کوم با بس یو کوم همو دا لري حل وا ده مشکل یې امر صرف شته نه یا یکمیشود بن حزبینې ما خوږ کم امر رښتوم لقیامه ته ځو اله دنیا حزبینې بس باورې شمو قناعت شمو د بې اسلام حسب خو ضرورتي الشرعيشة اما دماما باعيات وحديث قولي سلب رحمة الله الرحمن الرحمن الرحيم قولي على بكم لا اسلامي جدا حزب دبيوت جائزة وكو اوات جانتي حزب مسلمان ناكم اما خالق دو مشكلة ايما اشتارانيها مشكلة ايما لسر او او او حاكمي كافر تنبيه مسلمانا وربا اسباتي بكم او حاكمه مسلمانيا او تعتیلی جهاد تا فتو دوران هر ولګه ابو جهل جهاد وکړ جهاد وختي نه تاتی بیا زماني نه دوی لګره ایسي دوله رئیس دوله خو یې کار فر جهاد ابو جهاد جهاد بوتیا نه لګووب کوم نه لګو خد چې تر وکم اما شاکیلانه مانورم به حل وکین دا به نشین اما دوامي 300% ضروري لښینې کوب بینه غورترې شول کوردستان مګل ګلم لګم واستای تر کوا منعزم نه هيا لګل باندې شنو روان به ثاني قران او سنت چې دله قصیدې حمله راسته ایم راځبو او ورن سرهګه ایمه یې ورس راځبو اسناد به قران او سنت والله ا ما دام ا ما دم جنډي دم سرباز زبردستي او خدمت یې اندینه بس سوا شکارې خرچې بس دوخ سره دردانې دوخ سره بغلطیش بې نقصتانیش په لا یعنی په تختیته و بولې شتې لري او اگر خلق بخ بخوتان بزن پښکل تن سی پی او اگا تنه قوتانه مدخلي حزب مدخلي کوردستان یزه رئیس کيله جماي بکيکسيله گيدشاني واده زانم اگم الاونيه رئيس حزبك له جماي بکيکسو په انده له قال يقنيه رئيس حزبك اسلامي له مسجد ته درس محاذريه يو يشل عبام سرکدار بالا اندر كردستان له مسجد نه علي اس ته محاذر بده يو اگا تل خوته يمنه في ساي انده مدخليك ثاني يا سرب عرب اللي وسط جنوب العراق هو رئيس حزبك النائبه كانت سلمى ايلمز جوتيمان انا سرب مدخليتي كردي بوخو دا نواد ما أنزل الله بها من السلطان باب هندكتان با علي حلبي الاردن عندكان سيرفر ربيع مدخليله هو مشكله ها جوره ثانيه ليرا راشان كريستان شنو لا كان ربيع مدخلي بتاح بكا طلعتهم اصلاح <سؤال> مشكله ما بانی احزاب اسلامی دو بید ترچه و ایران شنو اترگاسی دو با سعودیه امارا دوان امان وکره جرائی جيراجع... اجرا با أي ایه جيراجع... او وکره جرائی چراغ لیره راتونه لماکن صلحته هم کردو با پیچه هلاله بس نیستم با او قفهات خیم کردو نو اگه تنه خود تنه او استکن هدا تا هم دیکتن لناو زونی سوز لولا ایش دو بیگونه دیانه هم دیکتن لناو زونی زلد ل اوانی هولی ردوک دا زاین سربت چینا؟ اوانی سرمایی دا زاین سربت چینا؟ دا زاین سیده کن؟ دا زاین سیده دبرن؟ دا زاین نگا چی براگرن؟ دا زاین دوستان چی تیده کن؟ بس حتا که بابا اتساوه شکریه. حتا که من حزبی نیما، بلا قناعتم بحزبی های حزبی، لسه قرآن و سنتی پیغمبر علیه صلاح و سلاح، تعصو بشان بس بو خواه با پیغمبر علیه هر و سلاح. من مس بمرجل دائرة اسلام و إيمان برناسة براي من من اللقاء من برايا لسا حزبات حسابي بوناكم لسا حسابي بوناكم و تنقو إذا كانت شير بونا أوهمو بارديهم و شروا و قاروا و قسلوا و قيناكم بيوان ديتان دي نيا بيوان ديتان نيا و قيناكم بيوان دجمنيا أوهمو كتلو و همو التيار و أوهمو هيلنا و يقلان و يقعزب أقاتان خوتان سيداكان بخلق دارن، لو باسي خلق یا چې نه پیغمبر دې اني صلوات الله لن... والله بس بو خو دې کوم فلڅه لا کزور ناګرم فلڅه کوم لا کزور شم هرچوسته چې بابې له جمعې نه ما مېره ورو هر هغه په انسه هسه ولځې قوت استوا برما مسابه خو ته درو دکې رزناک اوته فرمه خپلوا چې اتانه بینه رم بهتیم لکه چې ناتل شي صحه کله خو پیغمبر علی ف زعما مغلاصم رضامندي خوای گوره سبحانه هو تعالی هي سترنیه بقوه هي سترنیه والله لا اوقات فيها گوتیما واج من الماردان شمعشكه ددينه خدمته خدمته من واج بينه واج من عينم سبحانه هو تعالی بقصير جناكم هي مشكله شوم ميه لا كسي دوش بنهاتيم ميه لا كسي ناترشم بتاميره مال فدموه پهلسه بس انګو به مسلمان ده زرم او ولائم برانبر ایوه هې متخلی برانبر حزب اسلامي کان هي برا خو چې مونن اسلام ډار نه اگر غلط شي نه بیت بل اوثال درم خو پېښوندن اعتصامم من درتنه خواذون او نظام چی امر نه جوړ کو دیانم به مسلمانان هکوه د دعویې بری اصلي نه بلم بلم اوبن اگر برا مسلمان مظاهره کری یا اعتصام کری یا گر یا چې لهشتانه بیر من ولائي لينا بسرينم وازن لينا من براي منها لسري دكما بسم ببلا رافزة واشي رسلوة شاحت بمدخل دليه نوري ما لتي رافزة بيدين دليسيها دليه المؤمنين دبي جراليبن او ليه هرب السنو دبيتك خوارج تخوه عاقيدية او عاقيدية تخوه عاقيدية لسكتا بأهل السنو الزمع رافزة دبيتا ولأمني مسلمان ايمان داران أهل السنو الزمع من منانهم او انا مسلمان ایماندارم برا خوچه منه لاش یان بکرم سیاسيان نه مګوله سیاسيانو کو حزبکاني هرې مې يان سلوقه حكمت يرب نه من پروندي بګاني من وکو اكيد الله دکرم مسلمان نه کان اواني اسلام اواني اهلي سنتو جماعت بل لسري ش واجب لسرمه واجب بنګوشم ګو دعا ش لو بکم بعخير لو بک خاطر يان بيقي واجب نه لسري همومن امر وکو دين پروندي په سیاست داني لري چسي د نشناليتن من علاقات وضانية من وقود ديني قوة دفاعية لدك وقو اونيما بون رافيزة ولي أمرا وقو اونيما مسلمان ومجاهد وكي أتاكم برهم ظالوا ويا برهم خوارجة والعياذ بالله او برهم من إيمانك ومن دكاته اختناف مانايا فانو بغي اختنافك حلو كيف اوان نورزان ديني تشير بخنشي كسكوتم بخنشي لسر لسر لا لا أما... ام ام واب جانم النبي محمد عليه الصلاه والسلام امنا ناكل تاريخهم مشور الدين محمد عليه وسلم باشراح خوش باشراح خوش فرموا حتى توى امادا ما والله لا تسيح امك بهنا بهنا قصي صحابه دكين. honcompah for his Aufsarei Allah the number of other two passage It is a Selemns these are not Rahma's what او Luis Yahachiyfe But I will want the final io Only if او is at this Hospital May the whole church say that O church hanging alone with me Of which He is located at the text سلفيتي بابا سلفيتي سلفي سلفي سلفي لوکو کرنم مسلمانانه یا لو تفرقين مسلمانانه بتي امتين رازينه بس بمتي امتين رازينه چه مسلمانانه ها نه ګور څوک نه دي نه ها ګور طائفه مسور نه هل زر اتش ما با هر سز درګهه گفتم حفتي بون ګو به چب دليما خير څا لګاتې یک درګه یک درګه درګه چلو مواليكم بعمل قم لا درګه يم سينه زوري او درګه څه عام عشرين عنا بس هتا كي, كي بس هتا ومسلماني بغير مسلماني لبرنامزي لتلفزيون لقارك بيديني كابرة بيشكشكاري برنامزي شو روش كفري دك عادا بارك الله فيك بارك الله فيك بيدين يعني سلام عليكم بقدر انساني بيدين خلق قرآني اهو فرموه ايه في خمرة صلى الله عليه وسلم اهو هاي فرموه تكفيري بس بخوي آخر درزفون أهل السنة وزماعة سلفية آخر درزفون لناو تائف من سوريا و لناو تائف من فرقنات زيسا أخوة رحمة بيبك أخوة أو منو همو كثاشي هدا يدبنا لورقاء راسي فيغنبري صلى الله عليه وسلم اللهم أكل للمؤمنين والمنات والمسلمين والمسلمات أهل منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين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 زور صلوات على پیغمبر صلى الله عليه وسلم اقيم الصلاه